والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى كتاب اللباس وباب استحبابي ترك الترفع في اللباس توضعا باب استحبابي ترك الترفع في اللباس توضعا ومعنى الباب يعني استحباب أن يترك الإنسان اللباس الرفيع سواء الرفيع يعني في مادته يعني مادته مادة غالية السمن أو الرفيع في صناعته يعني صناعة بيضة جدا فتكون اللباس فخم ورفيع المستوى فيترك الإنسان أي يترك الإنسان هذا اللباس توضعا لله عز وجل يعني لا يتركه مثلا عجزا لأن العاجز يعني لا يستطيع على كل الأحوال ولكن يعني يقدر على أن يلبس الرفيع من اللباس والحسن أو الجيد جدا من اللباس ومع ذلك يتركه تواضعا لله عز وجل يقول المؤلف رحمه الله قد سبق في ذا فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب يعني يشير إلى بعض الأحاديث التي ذكرت في أبواب أو في كتب قبل ذلك منها مثل الحديث رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار أو كساء يعني كأن الصحابة كان يعني عندهم نوع من يعني الفقر وخشونة العيش أيضا حديث كان في راش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حش وهو ليف حديث البدادة من الإيمان يعني البدادة يعني الهيئة المتواضعة في اللباس والمنظر العام فلا تكون يعني هيئة الإنسان فيها نوع من الترف ونوع من النعومة ونوع من يعني الترفظ وعندنا المؤلف هنا يعني أورب حديثا خاصا بهذا الباب هو حديث معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه يعني خرج منه العاجز كما قلنا من ترك اللباس أي الملابس من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبثها حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبثها هنا يعني ثواب عظيم لمن ترك هذا الرفيع من اللباس من اللباس طوضوعا لله عز وجل فيدعوه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشتاد ليظهر شرفه ولتظهر مكانته عند الله عز وجل ويخير الله عز وجل بين حلل أهل الإيمان المتثاوتة في المقام فيختار أي حلة من حلل هذا الإيمان وما يناسبها من ثواب عظيم متعلق بهذه الحلة كيف يشاء يختار كيف يشاء وهذا إثابة له على أنه تغاضع لله عز وجل لأن الله عز وجل يحب من العبد أن يتواضع له فهذا الإنسان ترك في اللباس الرفيع اللباس يعني الممتاز الجيد جدا وهو يقضي عليه ولكنه تركه يعني واكتفى بلباس يعني دونه ليتوضع لله عز وجل الإنسان ربما إذا لبس لباسا يعني حسنا أو لباسا رفيعا سواء في كما قلنا في الصناعة أو في الخامة ربما يساوره شيء من الفخر ربما يعني يساوره شيء من الخيالاء أو شيء من العجب أو شيء ما لاستعلاء على الناس آآ آآ لذلك يعني كان بعض الثلاث يحب من اللي ما خشن يحب الخشن من الثياب كنوع من أنواع التواضع لله عز وجل ويعني نوع من أنواع كسر النفس حتى لا تستشرف وحتى لا تستكدر وفي الحديث المشهور أن رجلا بينما رجل يعني يعني يختال في حلتيه ينظر في, في عبصيه يختار في نشياته فإذا به يخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم الكيانة يعني الإنسان يعني كما قلت يعني اللباس العالي الرفيع قد تسري آثاره إلى بعض النفوس لذلك من ترك اللباس توضعا لله عزيلا فالله لا يحب هذا التوضع فيثيبوه هذه المتوبة العظيمة خاصة إذا كان إنسان بين أناس متوسط الحال أو أناس فقارة هنا يعني قد يشتد الاستحدث. يعني إنسان مثلا طبيب وهو غني ولكن يعمل في مثلا في التكليف بتاعه راح لقارة من القرى فيعني إذا, إذا كان يعني يرتدي لباسا رفيعا وكده ربما يعني الناس حاولوا يعني تم كسر مثلا يعني أو إنسان ذهدا ليعيش في قرية أو في مدينة وأهلها متوسطي الحال فهنا يعني ينبغي أن يتواضع وأن يلبس مثلهم، يلبس مثلهم أو قريب لهم لئلا تنكسر قلوبهم ولا يفخر عليهم. بذلك ينال هذا العجر العظيم. يكون هناك يعني عامل آخر غير عامل التواضع لله قد يعني يعني يزيد استحداد في أن يترك الإنسان هذا في اللباس الرفيع. لا شك أيضاً عن ناحية أخرى، الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال مستوى عيش عالي وهو يقدر على أن يلبس اللباس الرفيع فهنا نقول بل يستحب هنا أن يجاري الناس وأن يلبس الرفيع من الثياب ليه؟ أولا لأنه, لأنه يقدر على ذلك ثانيا لأن من حوله كلهم يلبسون هذه النوعية من الثياب فهنا لو لبس شيئا دونهم في اللباس ربما يتحول إلى لباس شهره إلى لباس شهرة يعني طيب قد قد يرتدي اللباس الزاهد حتى يقال عليه أنه زاهد ويقال عليه أنه يعني رجل صالح وأنه رجل يعني يعني هكذا وبالتالي قالوا إذا كان من حولك كلهم يلبسون هذه النوعين للثياب فنبغي عليك خاصة إذا كنت قادرا على ذلك أن تجاريهم حتى لا تتميز عنهم والتنجز كما يحصل بارتداء اللباس الرفيعة وسط وناس فقراء، فكذلك الشهرة تحدث بالعكس. تحدث إذا كان الإنسان يلبس لباسا زهيدا وسط وناس كلهم يلبسون شيئا رفيعا فهو كان قادرا على أن يجاريهم ذلك. عشان كده كان بعض السلف يعني, يعني يلبس تونس يعني بيلبس إزار ويجعل الإزار فوق الكعبين مباشرة. فلما قيل له أنت تعلم أن السنة أو أن كمال السنة أن يكون الإدار إلى نصف الساق فقال نعم ولكن الشهرة اليوم إلى نصف الساق الشهرة اليوم إلى نصف الساق يعني كانوا يقول إن أنا نعم أعلم أن كمال السنة هي نصف الساق ولكن انا الآن بين أناس لا يشتهر هذا بينه فأنا أضبط السنة أيضا بأن يكون الإدار فوق الكعبين ولكن إذا جعلته فوق الساق قد يكون هذا شهرة وقدح في فأنا أفعل ذلك إخواصة أن الشهرة قد تكون بنفس اللباس المتواضع وسط الأغنياء أو اللباس الرفيع وسط الفقراء وبالتالي قلنا الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون التيابة الجميلة ولبس دونه فهذا يعبد لباس شهرة الإنسان ينظر ما تضيح الحال فإن كان ترك رفيع التيابة وضعا لله يعني إذا كان فعله على وجه الطابع لله ومواساة لمن كان حوله من الناس فهذا له الأجر العظيم أما إذا كان بين أناس قد أغنىهم الله ويلبسون الثياب رفيعة فإنه يلبس مثلهم داب استحبار التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي معنى الداب أن يستحب أن يلبس لباسا وسطا يعني لا يلبس استيادا ربيئة ه جدا كما أنه أيضا يعني كما قلنا يستحب أن ترتدي ولا يفتر على ما يزري به يعني يلبس لباسا يزري به يعني يكون محل تهم أو محل ازدراء محل احتقار محل سخرية الناس لغير حاجة ولا نصول شرعي لغير حاجة زي إيه مثلا يعني قد يكون إنسان فقير فهو يلبس ما يزري به ليس لأنه مختار ها ليس لأنه مختار ولكن لأنه محتاج أصلا ولا يستطيع أن يلبس وهذا هو غاية ما يستطيعه هنا ليس عليه حرج ها ليس عليه حرج لأن هنا فقير ولا مقصود شرعي زي إنسان كما قلنا يعني يفعل ذلك توضعا للهجب يلبس اللباس المتواضع توضعا للهجب فإذا لم يكن هناك مقصود شرعي كالتوضع لله وإذا لم يكن هناك حاجة كالفقر فساعتها نقول الأصل والعموم الإنسان ينبغي أن يلبس المتوسطة من الثياب أن يلبس الثياب المتوسطة لا يلبس ما يزر به ويكون مدعاه لأن يحتقره الناس أو أن يذهد فيه الناس أو أن يهزاء به الناس خاصة إذا كان الناس يعلمون أنه يعني أنه رجل أو أنه على الأقل رجل لا تناسب هذه اللباس مستواه الاجتماعي فهنا ينبغي أن يعني يلبس اللباس المتوسط الذي يناسبه ولا يعني يلبس المزري من السياد يعني بعض الناس مثلا قد يلبس سياد مش مكوية أو متسخة أو قديمة جدا أو مرقعة وهو عنده اللباس ولكن يلبس هذا من نوع الإهمال هو مهمل في حد ذاته فهذا إنسان يعني يقدح الناس وفي مرواته ويكون مطعن على الألسنة وهذا لا ينبغ أن المسلم ينبغي ألا يكون مثار سخرية ومثار استهزاء. هذا حديث الذي ورد على هذا الباب حديث عامر بن المشعيب عن أبيه عن جدِه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثروا نعمته على عبده إن الله يحب أن يرى أثرا أثروا نعمته على عبده جاء رأ جاء رجل فكان يعني الحديث كان يعني سيئا وثيابا رديئة مزرية فالرجل قال له يعني أنت عندك مال فقال نعم فقال أي صنوف المال قال كل صنوف المال عندي من كل صنوف المال قال الإبل والخير وال... فقال إذن نبهها فقال يعني فأري نعمة الله جل علي أظهر نعمة الله عز وجل عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فالإنسان إذا كان فقد أوصع الله عز وجل عليه بالمال فيبغي أن يرى أثر ذلك عليه، لأن هذا باب شكر نعمة الله عز وجل كما قال عز وجل وأما ربك فحدث وأحد أقوال في تفسيرها وأما بنعمه ربك تحدث يعني أن يظهر أثر النعمه عليك، فإن كان مالا فينبغي أن تحدث بها بأن يعني يرى عليك أثر هذا المال حتى لا يظنك الناس دخيلا، وإن كان علما فإن نري أن يرى أثر ذلك عليك في الخشوع وكثرة العبادة وكثرة الذكر وإرشاد الناس والدعوة إلى الله عز وجل وتعليمهم يعني بهذه كل هذه الأمور يعني تظهر أثر نعمة العلم أما من أنعم الله عليه بالمال ولا يرى أي أثر نعمة يخرج الناس مثلا بلباس نرسل وكانه أفكر عباد الله فهذه حقيقة جحد نعمة الله عليه فكيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج الناس بثياب كريبة الفقراء أو أقل ها أو مثلا ينعم الله عليك بالمال ثم تمسك ولا تنفق فيما أوجب الله عليك ولا فيما ندب لك تنفق فيه فيعني فكل هذا نوع من كتنان النعم التي ينعم الله بها على العبد والإنسان كلما أنعم الله عليه بنيّمة فإن ينبغي أن يظهر أثر هذه النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله عز وجل عليه لا تعارض ما بين استحباب ترك الترف في اللباس وبين استحباب التوسط في اللباس ليه لان ترك الترف في اللباس لا نقصد منه أن تترك الترف فتقع في النقيض تترك الرفيه فتلبس الرذيل لكن نقول تترك الترف تواضعا ولكن يكون لباسك وسطا وسطا متواضعا ولكن موففه ثياب يعني ثيابه تضيق ولكن أيضاً قد تكون هريسيات يعني ليست اجود أنواع الثياب لا يلزم ولكن تكون ثيابا وسطاً، فلا تتصر على ما يجري لك لغير حاجة من فقر أو لغير مقصود شرعي مثلاً، وقد ورد مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء خرج متخشياً مطابعاً متذللما يعني يعني يعني في نوع من اللباس للباس يناسب هذا المقام مقام الاستسقاء لأن مقام الاستسقاء أنت تتضرع إلى الله عز وجل حتى ينزل عليه النطر فهذا مقام التضرع ينبغي أن يرى الانسان فيه ذليلا وخاشعا متواضعا فهنا لا يعني ممكن الانسان يلبس ثياب رثه نوعا ما حتى يعني يظهر عليه اثر الخشوع والتضرع حتى يكون هذا ارجى لقبول دعائي لا باس في ذلك ولكن هذا مقصود سر ولكن لا يكون هذا هو عامة يكون هذا هو يعني اغالب حال الإنسان آه طيب آه باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواد لبسه أو لبسه للنساء آه آه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريرة لا تلبسوا الحريرة فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة لا تلبس الحريرة أي الأمر للرجال لا تلبس الحيرة، فإنه من الذي سه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا دليل على تحريم إباءة الحرير على الرجال لماذا قلنا بالحرمة لأن فيها وعيد ترتب على هذا الفعل وعيد تل ذلك على أن هذا الفعل حرام أين من الذي سو في الدنيا لم يدوس في الآخرة؟ قال بعض العلم أي من الذي سو في الدنيا عالما بالحكم عانذا لذلك بغير حاجة ها فهذا الإنسان ارتكب محرما وهذا الح محرم من عقوبته إلا يدخل الجنة لأن النبي قال لم يدوس في الآخرة قالوا أين ندخل الجنة؟ لأن أهل الجنة يدوسون فيها حريف كما قال عز وجل يدوسون فيها حريّ وكما قال عبد على وجل عليه أنثيا سندس سندس خضراً ويستبرق. وأقيل لن يلبس في الآخرة بمعنى أنه يعاقب حتى إذا دخل الجنة حينه يحرم من لبس الحرير. حتى إذا دخل الجنة حينه يحرم من لبس الحرير أو يدخل جنة لا يلبس فيها الحرير عقوبة له وطبعا كل هذه العقوبات سواء دنيا يدخل الجنة أو دخلها ولن يلبس الحرير في حق من لبسه ااا لمن لبس الحرير ولن يتوب منه ومات مصرا على ذلك أما من تاب فإن التوبة تجب ما قبلها والله وعلا أعلم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحريرة من لا خلاق له أي من لا نصيب له في الآخرة من لا نصيد له في الآخرة إنما يلبس الحريرة من لا خلاق له هو يشيء بذلك إلى الكفار الكفار يلبسون ما يشاءون أما المؤمن فلا يلبس هذه الملابس التي نهى الشرع عنها إنما يلبس الحرير من لا خلاق له واختلفوا في العلة في النهي عن لبس الحرير فقال بعضهم إنه ينهى عن لبس الحرير لأنه لبس الكفار وقيل ينهى عن لبس الحرير لأنه فيه خيلاء وكبر في الخيلاء والكبر لأنه فيه نوع, وفيه نوع من الفخانة الذي قد يورث الكبرياء والكبر وقيل أنه يورث النعومة والخنوثة، لأنه لبات لباس طري ولباس لا يليق إلا بالنساء، فلا يليق بالرجال ولا لأصحاب مرؤاة. يعني أن الشرعة نهى عن لبس الحرير، فلا ينبغي أو لا يجوز أبدا للرجل أن يلبس الحرير إلا في مواضع معينة، سوف نذكرها بعد قليل. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا أيضا وعيد واستفدنا من هذا العيد أن لبس الحرير للرجال حرام وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي أي الذهب والحرير يريد الذهب والحرير أنهما حرام على ذكور أمة الإسلام وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمت وحلا لإناثهم وحلا لإناثهم وهذا نص في أنه يعني حلال للنساء حرام على الرجال وحديث فدايتة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه أما آنية الذهب والفضة فنهاؤهم بالثمر أن يشرب أن يشربوا فيها وأن يأكل فيها لقوله في حديث آخر فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولقوله أيضا إنما يجرجر الذي يشرب في إذا انما يجرجر في بطن رجها م وهنا وأيضا نهاهم عن لبس الحريري واللباج وهو نوع من الحرير نهاهم عن لبس الحريري واللباج ونهاهم أن يجلسوا عليه لأن الجلوس يعني في نفس معنى اللباس هو تلبس بهذا الحرير وكما قلنا هذا يورث الفخر والسيلاء أو يورث النعومة والخنوثة أو أنه خاص بالكفار فلا نبغي أن نتشبه بهم ولنعلم جميعا أن المحرمات في الإسلام إنما هي على درجتين إنما هي على درجتين الدلاج نوع من الحرير الحرام فإما أن يكون تحريم مقاصد أو تحريم وسائل أو نقول ما هناك ما حرم لذاته لأنه حرام لذاته وهناك ما حرم لغيره هو حرام لغيره فر تحريم وسائل أي لأنه يفضي إلى ما هو حرام إذن هناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره فتحريم الذهب وتحريم الحرير فهو من باب الحرام لغيره الحرام لغيره لماذا؟ لأن هذه الأشياء من شأنها أن تورث كما قلنا الكبر والخيلاء او ان تولث النعومة والخنوثة او ان تولث التشبه بالكثاري او ان تشبه لقوم فهو منهم فالحرام اما ان يكون حرام اما ان يكون حراما لذاته او ان يكون حراما لغيره وهي وليها امثلة كثيرة في الشرع مثلا فنقول مثلا الزنا حرام لنفسه النظر او مسألة النظر الاجنبية النظر الأمرية حرام وهو حرام لغيره لأنه يؤدي إلى الزنا الذي هو حرام لذاته وبالتالي القاعدة عندنا أن ما حرم سدا للذريعة ما حرم سدا للذريعة أعلى هو الحرام لغيره ما حرم سدا للذريعة أبيحة للمصلحة الراجحة أبيحة للمصلحة الراجحة لذلك مثلا إذا قلنا أن النظر الأجنبية حرام حرام إن النظر للأجنبية يباح في حالة المصلحة الراجحة فيباح مثلا للطبيب إذا لم توجد طبيبة كفق مسلمة أو توجد طبيبة مثلا عامة حتى لو كانت نصرانية مثلاً لم يوجد في مكان إلا طبيب يجوز هذا الطبيب أن ينظر إلى عورة المرأة لقبل الحاجة حتى يطببها وهذا مع أن النظر للأجنبية حرام ولكنه هنا أبيح للمصلحة الراجحة لحاج مصلحتي الراجحة فأيضا يقال الحرير والذهب إنما هما حرام وقد يباح لأنهما حرام, لأنه حرام يعني لغيرهما فقد يباح المصلحة الراجحة قال علماء يجوز لبس الحرير في أحوال منها داب جوادي لبس الحرير لمن به حكة حكة أي هرش يهرش أو يحك جلده وهيك الغالب تصيب من به مرض كمرض الجرب. فعن أنس رضي الله عنه قال رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحريري لحكة بهنا لأن الحرير ناعم وبارد فيبرد الجلد فمن شأنه أن يقلل من هذه الحكة فلما أصيب الزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما بهذه الحكة وبهذا المرض الجلدي فكان يحتجاني لباس طريا ناعما باردا يبرد جلدهما فيقلل من هذه الحكة فرخص لهم النبي في لبس الحرير فهنا رخص في الحرير للمصلحة الراجح أيضا يباح لبس الحرير في أحوال أخرى يباح لبس الحرير في حالة الحرب في حالة الحرب لأن هذا يغير الكفار هذا يغيب الكفار فإذا لجسا الجندي أو القائد الحريرة، فهذا من شأنه أن يعني يغير الكفار الذين يفرون يعني هؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون يعني متنعمون ويعني عندهم رفاهية من العيش، فيج فيجوز في الحرب لبس الحرير. أيضاً يجوز لبس الحرير إذا كان أربعة أصابع في الثوب فأقل أربعة نقدر أربعة أصابع أقل لي لأن نبيتنا لخصت في الثياب فيها الحرير أربعة أصابع أقل يعني إيه أربعة أصابع أقل قيل يعني أن يكون عرض الخيط أو عرض النسيج مقدار أربعة أصابع زي مثلا جبهة وفتحتها يعني مترضة بالحرير فهذا يجوز ها أو قيل أن يكون مقدار خيوط الحرير الثوبي كمقدار أو كنسبة الأربعة الأصابع لباقي الثو قال الشيخ نواثين وأيضا إذا كان الثوب مختلطا والأكثر ظهورا هو ما سوى الحرير يعني الثوب تي صوف مصنوع من صوف وحرير ولكن نسبة الصوف أكثر من نسبة الحرير فهنا يجوز لبس لبس هذا الثوب لأن الأكثر لأن العبرة بالعموم أو العبرة بالأغلب العبرة بالغالب والغالب هنا هو الصوف كذلك أيضا قطن وحرير والأغلب القطن يجوز هنا لبس إيه إيه هذا الثوب لأن الأغلب فيه هو القطن أو الأغلب فيه هو الكتاب إذا هذه المواضع الأربعة لبس فيها من الحرير إذا كان لحاجة كالحكة إذا كان أربعة أصابع فأقل إذا كان مختلطا مع غيره والأكثر هو الآخر الرابع في الحرب من أجل إغاضة الكفار في الحرب من أجل الكفار كذلك الذهب الذهب يجوز أحيانا لبس الذهب طبعا هذا في حق الرجال كما قلت كل هذه الأحوال الأربعة في حالة لبس الرجال وإلى النساء مطلقا يرخص لهم في لبس الحاجة أما الذهب أيضاً فالذهب يجوز في بعض الأحيان التلبس بالذهب أو استعمال الذهب للرجال مثلا حديث عرفجة ابن أسعد لما كان في حفل حربي فقطعت أنفه رضي الله عنه فقطعت عظام الأنف فوضعوا له أنفاً من فضة فأنتن أنتن عليه تغير الأنف وأنثى وأصابوا العفن، فوضع أنثى من ذهب وأقرره النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وضع له أنف من ذهب وأقرره النبي على ذلك. كان من أنواع يعني العلاج والطب. كذلك بعض الصحابة كانوا يشدون يشدون أسنانهم بالذهب. فهذا أيضا جائز. كذلك ايضا قالوا في الحرب يجوز ان تكون قضيعة السيف من ذهب لاغاضة الكفار كل هذه الاستثناءات يعني كما قلت واصلنا قبل ذلك ان ما ابيحة او ما حرم سدا للذريعة ابيحة المصلحة دي الرجحة وهذه الاحوال تظهر فيها المصلحة فهي احوال نص عليها الشارع تستثنى من, من العموم او من عموم تحريم الذهب والحرير على الرجال والله عز وجل أعلى وأعلم باب عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا لا تركبوا الخز ولا النمار. وعن أبي مليح لا تركب الخز الخز قيل الحرير قيل الخز نوعات. نوع هو في حرير فهذا واضح أنه ينهى الرقب عليه لأنه من باب النهي عن الجلوس على الحرير وقيل الخذ هو نوع من الصوف ولكنه خاص بالكفار فينهى عنه للنهي لأننا لأن منهيين أو لأننا منهيون عن التشبه بالكفار لا نفعل الخزة ولا النمار ولا النمار يعني ولا جلود النمور كان في في الباب أو في العنوان الباب النهي عن افترش جلود النمور والركوب عليها فهذا نهي لا تركب النمور يعني لا تفرش جلود النمور وتركب عليها وأنهى عن جلود النمور أن نركب عليها قيل لأنه يعني بعض العلماء ذهروا إلى أن هذا لأن جلود النمار لا تطهر بالدباغ وبذلك فهي نجسة لا يجوز أن تلبسها لأنها نجسة وهذا مذهب في العلماء الذين ذهبوا أن أنه لا يطهر بالدباغ من الجلود إلا جلود الحيوانات التي تذكى أي الحيوانات مأكولة اللحم واستدلوا بحديثنا بالسلامة دباغها ذكاتها فالعلماء الذين قالوا أن الجلود التي تظهر بالدراخ هي فقط جلود الحيوان المأكول اللحم بعض قالوا في هذا الحديث حديث نهي عن استرجاع جلود النمار قال لأنها أصلا نجسة لا تظهر بالدراخ فما ظنوك وهي غير مذبوعة هي أصلا نجسة فلا أصلح أن تلابس النجس أو أن تجلس عليه العلماء الذين قالوا بعض علماء قالوا بل جميع الجلود تظهر بالدراخ واستدلوا بحديث أيما إيهاب دبغة فقد طهر أيما إيهاب دبغة فقد طهر وبالتالي عندهم أن جلود النمار إذا دبغت فطهر ولكن كيف يجيبون على هذا الحديث قالوا لأن جلود النمار هي حيوانات متوحشة وجلودها جزء منها فالجروس على هذه الجلود فيه نوع من الفخر والخيلاء والكبر بل قد يُرث التطبع هذه الحيوانات الوحشية، بل أنه فيه مشابهة للقوم الكافر. وعن أبي مليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وفي في وفي نهى عن جلود السباع أن تفترشة والقول فيها كالقول في جلود النمر. باب ما يقول إذا لبث ثوبا جديدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا يعني إذا يعني أصاب ثوبا جديدا سماه باسمه عمامه أو عمامة أو قميصا أو لداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له أعود بك من شربه وشرب ما صنع له هذا الحديث العظيم يؤدينا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا إذا استجدت عندنا نعمة إذا يعني استجدت عندنا نعمة فينغي أن نحمد الله عز وجل عليها وأن نرجع بالفضل سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى فيكون مؤمن في ذلك ذاكرا لربه دائما حامدا له دائما مرجعا له الفضل والمنة سبحانه وتعالى وهذا قريب من قول نبيه السلامة إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها هنا الإنسان إذا لبسه ثوبا جديدا فلا ينسى ولا يبطر ولا يغطر ولا يفرح ولا يصيبه الأشر والبطر بل إذا استجد ثوبا جديدا فإنه يرجع بالفضل أو بالثناء والشكر والحمد إلى الله سبحانه وتعالى ويدكر نفسه بأن الله عزله هو الذي رزقه هذا فيقول اللهم لك الحمد أنت كثوتنيه أنت الذي كثوتنيه أنت الذي رزقتني هذا الثوب يا رب العالمين أنت كثوتنيه أسألك خيره أسألك خير هذا الثوب وخير ما أصنع له خيره بأن يكون ثوبا ساسرا لعورتي معينا لي على أداء صلواتي وأداء مناسكي أن يكون ثوبا أظهر به في مجامع الناس فأخترط بهم وأبأشرهم ثوبا أتزين به وأنا ذاهب إلى مسجدي كل هذا من خير الثوب أن يسر العورة وأن يتجمل به الإنسان أمام الناس وأن يتزين به في صلاته إلى غير ذلك وأعوذ بك من شره وشاري ناصون علىه أعوذ بك من شره هذا الثوب قد يكون فيه شر أن يكون ثوبا ضيقا أن يكون ثوبا شفافا أن يكون ثوبا يفتن الناس أو أن يكون ثوبا يفتن الآخرين أو غير ذلك من أنواع الشرور فالإنسان يستعين بالله من شر هذا الثوب باب استحبابي ابتداء باليمين في اللباس يعني أن يبدأ بيمينه وقد ذكرنا هذا حديث البداء باليمين كتاب آداب النوم كتاب آداب النوم باب آداب النوم والتجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية عن براء ابن عاد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا نلجأ ولا ننجى منك إلا إليك آمنت بك الذي أنذرت وبنذيك الذي أرسلت هذا الحديث العظيم النوم نعمة من نعم الله عز وجل نعمة على الإنسان وهو الذي جعل لكم لباسا والنوم سباتا نوم سبابا يعني قاكعا قاكعا لمعاناتكم وعنائكم فينام الإنسان فإذا به يستيقظ قد أخذ قصة من الراحة وارتاحت أعضاؤه وارتاح وصف ذهنه فهو نعمة من النعم اللي هي بل هو في حق الإنسان كمال فالإنسان الذي لا ينام إنسان مريض وكثير من المرض النفسية من أعراضها عدم النوم كمرض المانيا مثلا في في المرض النفسي يعني إنسان لا ينام والذي لا ينام إذا به يفعل عجيلة جدا ويدمر ما حوله ويدمر الآخرين ويعتدي عليهم ربما يقتل نفسه ويقتل آخره وهذا في للأبرد نفسي معروف فاذا النوم ها يعني أجل سرّ نعمة عظيمة والنوم في حق الله لا يتصور بل يستحيل بل هذا لا يليق بالاعزل لأن الله عزّ وجل لا تأخذ سنة ولا نوم الإنسان النوم ناقص النوم في حقه كمان أما في حق لا يعذل فالله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى النوم ايه عظيمه ومن اعظم ما فيه انه يذكرنا بالموت بل والاستيقاظ من النوم يذكرنا بالبعث. يذكرنا بالبعث بل ان الله عز وجل قال ان النوم بمثابه الموت فقال سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتة ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى فدلت هذه الآية أن الله يتوفى الأنفس يقبضها حين نومها يعني إذا نام الإنسان فإن روحه بيد الله سبحانه وتعالى وإذا شاء أرسل هذه الروح وإذا شاء قوضها لذلك الإنسان إذا أراد أن ينام فيذكر نفسه بالموت وإذا علم أن روحه إذا نام كانت بيد الله عز وجل وقد يقبضها عنده فلا يرجعها ثانية فلا بد عليه أن يكون اخر عهده في هذه الحياة ذكر الله سبحانه وتعالى فشرعنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننام ان نذكر هذا الدعاء الذي فيه تضرع وفيه لجء إلى الله عز وجل وفيه نوع من التدري من كل حول وقوه والانطراح على عتبته سبحانه وتعالى فقال اللهم يبتجع أولى على شكر الأيمن نسلنا أن على شكره الأيمن ثم يقول اللهم أسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة رغبة فيما عندك ورهبة أيضا مما عندك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تفروا الله إن من نذير مبين لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أن يحفظ أدعيه النبي وأن يستظهر هذه الأبعية وأن يحفظها وأن يضبط ألفظها لدرجة أن البراء طبع الله عنه لما لقنه النبي هذا الدعاء فقال له أعد علي يا براء فقال له اللهم إني أسلمت, أسلمت نسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمر إليك وأزلت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك لا نلجأ ولا ننجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت فقال له النبي لا لم أقل لك هذا ولكن ونبيك الذي أرسلت فصحح له النبي فقال ونبيك الذي أرسلت دل ذلك على أن هذه الألفاظ يعني ينبغي الإنسان أن يؤديها كما علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال قال لي رسول الله سلم إذا أتيت مضجعك أو مضجعك فتغضأ ورؤك للصلاة ثم اتجع على شفك الأيمن وقل وفي رواية يجعلهن آخرة ما تقول يعني نفس الحديث ولكن فيها زيادة الوضوء ثم يبطجع على شقه الأيمن وزيادة أنه يجعلها آخرة ما يقول يجعلها آخرة ما يقول وعن إيهة الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشر ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم ابطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه والشاهد أن النبي صرت لما يصلي من الليل ثم يطلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر إذا دل ذلك أن السنة في هاتين ركعتين أن تكون خفيفتين أن تكون, أن تكون خفيفتين لا يطيلهما ثم بعد أن يؤدي ركعتي الفجر يضطجع على شقه السيمن حتى يجئ مؤذن يؤذنه يؤدن فيؤذنه بالصلاة آآ آآ هذه الضجعة أو هذا الاضطجاع على الشكر أي بعد ركعته الفجر اختلف فيه العلماء بعض العلماء قال هي سنة مطلقا يعني سنة مطلقا في حق كل الناس أن يصلي ركعته الفجر ثم يضطجع حتى أن بعض العلماء أوجبها تخيل أن بعض العلماء أوجب هذه الضجة، وطبعاً لكن طبعاً ده قول يعني شاذ يعني يعني قال لنا شروط الصلاة هذا أمر قوم شاذ، وبعضنا فصل فقال هذه الضجة إنما تستحب في حق من كان له ورد من قيام فقام الليل وكان قيامه طويل ثم تضرعت للسج فهنا يشرع له أن يَط على شكو الأيمن كان من أنواع الاستراحة يأخذ النوع من الراحة بعد القيام حتى ينشط في أدائ صلاة الفجر لأن سنة صلاة الفجر أن يوفيه الإنسان فيها القيام فا يأخذ الإنسان راحته ويأخذ نوعا قصفا من, من الراحة بأن يَطْجَع على شكو الأيمن بعد ركعة الفجر منتظرًا بالفريضة فيقوم فريضة نشيطا بعد أن أخذ قصفا من الراحة أما في حكم ليس له ورد من قيام الليل أو كان له من قيام الليل ولكنه يعني صلى أول الليل ونام وقام على طويلة الفجر فهنا لا يسرى في حقه للتجعان أنه لا يحتاجها ثاني فالعلماء قيدوها بالحاجة وفصل في هذه الحاجة فقالوا في حقي من اتصر قيامه بطويلة الفجر والله جل أعلى وأعلى وعال حريفة رضي الله عنه قال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 يذكر نفسه بالمعاد وهكذا هو دايدا العبد الخاشع العبد الوجل فإن كل في هذه الدنيا له يثير في الآخرة يذكروا بالآخرة فمثلا تقوم النومك فالنوم نوتة صغرى فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور يعني كما أحيانا من هذه النوتة الصغرى فإليه النشور ينشرنا بعد نوتتنا الكبرى إليه سبحانه وتعالى هذا الربط بين الدنيا والآخر كان في قوله عز وجل على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإن إلى ربنا لمنقلبون فدعاء الرحوم تقول إيه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين يعني وما كنا له ها وإن إلى ربنا لمنقلبون فتتذكر أو تذكر نفسك بأن هذا السفر الذي أنت على وشك أن تقطعه في الدنيا فالدنيا كلها سفر أنت على وشك أن تقطعه حتى تفتحل إلى الله سبحانه وتعالى فتقول وإن إلى ربنا لمنقلبون يعني كما أن في هذا السفر سننقلب إلى أهلنا فإن أيضا في هذه الدنيا في آخرها سننقلب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى هكذا الإنسان دائما يعني يربط بين الدنيا والآخرة فلا يكون كالإنسان الكفر الغاطل الذي لا يعني ينطلق هكذا كالبعير يعني لا يدري إلى أين يذهب وإذا ربط لا يدري لين ربط وإذا أطلق لا يدري لين أطلق بل العبد المؤمن دائما قلبه معلق بالآخرة كلما كان هناك يعني شيء يذكر بالآخرة إذا به يتذكر ثورا كان يعني أحد التادعين من أصحاب ابن مسعود هو الربيع إذن خثيم فخرج ابن مسعود يوماً إلى السوق فوقف على نار الحداد نار الحداد فابن وقف عليها وذكر أصحابه بنار الاخره فقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظاً وزفيرا فأغشي على الربيع ابن حسين أغشي عليه عليه فلما التفت ابن مسعود قال والله لو علمت أنك هنا ما قلتها فهكذا كانت نار الدنيا تذكره من الآخر دل الله سبحانه يقول هذا أفرأوتم النار التي تورون أنتم أنشأتوا مشجراتها نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومساعل المكوين هذه النار نار الدنيا من من من خلقها أن جعلها لها تذكرة تذكرة بهذه الآخرة ومساعل للمكوين مساعل المسافرين وهكذا فالإنسان دائما يعني يذكر نفسه ويتذكر دائما أقل شيء يذكره بالآخرة وبالمعاد ويرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعن يعيش ابن طخف عنه قال قال أي بينما أنا مضجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحذكني برجله فقال إن هذه رجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى تره يعني حسره ومن تره ومن يعني نقص او تبعه ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله وهي يعني أو تبع فالإنسان ينبغي أن يذكر الله جل كما قال عز وجل الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فالانسان ينبغي إذا قعد مقعدا أن يذكر الله عز وجل إذا ابتدع مصجعا أن يذكر الله عز وجل فيه وأن يكون دائم الذكر الله على كل أحواله تأثير من النبي الذي كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم ونقف عند باب جواز الاستلقائي وإن شاء الله نستكمل معا في الأسبوع القادم ولو كان هناك أسئلة فنستقبلها في دقائق المتبقين